استو استو اقيموا صفوفكم واعتدلوا واستو الله اكبر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 صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ آمين تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ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 فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما قد ولكن الله يفعل ما يريد. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل ان يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون الله لا إله إلا هو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 فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوْتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اِسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَنْ فِصَامَ لها وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُم مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ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 Or, as مر على قريته وهي on على عروشها قال it يحيي هذه الله بعد موتها roots, الله that عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما death. بعض يوم قال بل بث مئة طعام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنّه وانظر إلى حمارك ولنا جعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف نشزها ثم نكسوها لحما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 قال فخذ اربعه من الطير فصره اليك ثم اجعل على كل جبل منهم جزئا ثم ادعه ثم ادعه ياتيك سعيا واعلم ان الله عزيز حكيم مثل الذين يفقرون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع في كل سنبلة مئة حبة والله يضعف لمن يشاء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 Allah يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذك الذي ينفق ما له رأ الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفران عليه تراب فصابه وابل فتركه صلدا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 له فيها من كل الثمرات واصابه الكبر وله ذريته ضعفاء فعصاها اعصار فاصابها اعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الايات لعلكم تتفكرون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 وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ الْشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاء وَاللَّهُ يَعِدُكُم مَوْفِرَةً مِنْهُ وَفَضْلًا وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ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 وما للظالمين من أنصار إن تبدوا الصدقات فنعم ما وَإِن وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير الله اكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله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 Surat al-lazine an'amta alayhim ghayri al-maghdubi alayhim wala al-dalin Amin Layse alayka hudaahum walakin وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنفُسِكُمْ وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا بَتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّى إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ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 والله لا يحب كل كفار اثيم ان الذين امنوا وعملوا الصالحات وقاموا الصلاه واتوا الزكاه لهم اجرهم لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون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 ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله واقوم للشهادة وأدناء لا ترتابوا إلا وَأَدْنَا أَن لَّا تُرتابوا إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن لَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا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 فإن أمن بعضكم بعضاً فليؤدِّ الذي أتى من أمانته الله ربَّه ولا تكتم الشهادة وَمَن يَكْتُمُها فَإِنَّهُ أَثَمُّ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ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 أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم We told you the word isringe بَيْنَ what وَأَنزَلَ right between both Amen and the eve remained恋 and the 언ah of the prophet to the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 He is the one who gave the book to you, from his writings and writings, he is the one who wrote the book and the other and he does not الله only Allah and the wise men say in رَبِّنَا knowledge that we believe in الألباب la لا kulubem a b ara da idha detag-ehtena w web-��� na min ledunke r harder Ma bur cannot it wa hap na innak ka ان الذين كفروا لن تغني عنهم اموالهم ولا اولادهم من الله شيئا واولئك هم وقود النار كدابء آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا باياتنا فاخذهم الله بذنوبهم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 اللهم أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله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 للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقوقرة من الذاب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرف ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآبة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 شهد الله أَجْنَهُ لَا إِلَهِ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُلُو الْعِلْمِ قَائِمَةٌ بِالْقِسْطِ لَا إِلَهِ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ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 ان الذين يكفرون بايات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون ويقتلون الذين بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب اليم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 صراط الذين غير المغضوب عليهم عن الى الذين اوتوا نصيبا من الكتاب يدعون الى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون ذلك بانهم قالوا لن تمسنانا معدودات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 والله على كل شيء قدير يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محبره وما عملت من سوء وما عملت من سوء إن تود لو أن بينها وبينه امدا ويحذركم الله نفسه ويحذركم الله والله رؤوف بالعباد قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين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 فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنفا والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنفا وإني سميتها مريم وإني أعيذ هذه وذريتها من الشيطان الرجيم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 فنادته الملائكه وهو قائم يصلي في المحراب ان الله يبشرك ان الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمه من الله وسيدا وحصورا, وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين قال رب انا يكون لي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 وَمَا كُنْتَ لَدَيْنَا إِذْ يَنقُضُونَ أَقْلامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْنَهُمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ إِذْ قَامَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِّنْهُ اسْمُهُ الْمَسِيحُ عِيسَى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 وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم الله أكبر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 ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين إذ قال الله يا عيسى اني متوفيك ورافعك الي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا الى يوم القيامه ثم الي مرجعكم فاحكم بينكم في كنتم فيه تختلفون فاما الذين كفروا فاعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والاخره وما لهم من ناصرين وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ ذَلِكَ مَثَلُهُ عَلَيْكَ مِنَ الْآيَاتِ وَالْذِّكْرِ الْحَكِيمِ إِنَّمَا مَثَلَ عِيسَى عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُمْ فَيَكُونُ الحق من ربك فلا تقم من الممترين فمن حجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا فقل تعالوا ندعوا أبناءنا وأبناءكم ونساءكم وأنفسنا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 يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده افلا تعقلون ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم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 وَأَكْفُرُوا أَخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ وَلَا تُؤْمِنُوا إلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ قُلْ إِنَّ الْهُدَاءَ هُدَى اللَّهِ أَيُّ يُؤْتِي أَحَدٌ مِثْلَ مَا أُوْتِيَ أَوْ يُحَاجِجُكُمْ عِنْدَ رَبِّكُمْ قُلْ إِنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ والله واسع عليم يختص برحمته من يشاء يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم الله أكبر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 ما كان لبشر أي يؤتيهم الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولا ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله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 أَيَأْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِثْقَالَ نَبِيٍّ لَمَآ أَتِيتُم مِنْ كِتَابِهِ وَحِكْمَةً ثُمَّ جَاءَكُمْ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُوا النَّبِيِّ وَلَتَأْصُرُنَّ قال ااقررتم واخذتم على ذلكم اصري قالوا اقررنا قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين فَمَن تَوَلَّى بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ أفغير دين اللَّهِ يَبْغُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وكرهاً وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ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 وَمَنْ يَمَتَّ وَغَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَيْ يُقْبَلَ مِنْهُ فَلَيْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ كَيْفَ يَهْدِي اللَّهُ قَوْمًا كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ وَشَهِدُوا أَنَّ الرَّسُولَ حَقٌّ وَجَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ والله لا يهدي القوم الظالمين اولئك جزاؤهم ان عليهم لعنه الله والملائكه والناس اجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون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 الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولو افتدى به أولئك لهم عذاب اليم وما لهم من ناصرين لن تنالوا البر حتى تنفقوا تحبون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 السلام عليكم رحمة الله السلام عليكم رحمة الله الله أكبر.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 سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا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 سمع الله لمن حمله. اللهم لك الحمد أن تنور السماوات والأرض ومن فيهم. ولك الحمد أن تملك السماوات والأرض ومن فيهم. ولك الحمد أن تقيم السماوات والأرض ومن فيهم. ولك الحمد أنت الحق وقولك حق ووعدك حق ولقاؤك حق والساعة حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم حق اللهم أنت حق من عبد اللهم انت احق من عبد واحق من ذكر وارف من ملك وارف من ملك وارف من, من ملك وانصر من بتغيك وانصر من واجود من سئل واكرم من اعطى واكرم من اعطى واكرم من اعطى, وأكرم من أعطى لن تطاع الا باذنك ولن تعصى الا باذنك تطاع فتشكر تطاع فتشكر وتعصى فتغفر وتعصى فتغفر اقرب شهيد وادنى حبيب حلت بين النفوس واخذت بالنواصي وكتبت الآجال ونسخت الآثار ونسخت الآثار القلوب لك مفضية القلوب لك مفضية والسر عندك علانية والسر عندك علامية والحلال ما أحللت والحرام ما حرمت والدين ما شرعت والخلق خلقك والأمر أمرك والعبد عبدك أنت الواحد لا شريك لك أنت الواحد لا شريك لك أنت الواحد لا شريك لك والملك لا ند لك لا, لا إله إلا أنت تفعل ما تشاء وتحكم ما تريد لا اله إلا انت انت الملك ونحن الفقراء والعبيد لا اله الا انت سبحانك لا اله الا انت سبحانك انا كنا من الظالمين لا اله إلا انت سبحانك انا كنا من الخاطئين يا ارحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين ويا خير الغافرين اجتمعنا في هذا المكان المبارك وفي هذه الليلة المباركه وفي هذا الشهر المبارك نرجو رحمتك وفضلك واحسانك وعطاك اللهم اغفر لنا اللهم اغفر لنا, اللهم اغفر لنا اجمعين اللهم اغفر لنا اجمعين اللهم اغفر لنا اجمعين اللهم اجعلنا ممن وفقته لقيام ليله القدر اللهم اجعلنا ممن وفقته لقيام ليلة القدر يا من أظهر الجميل وستر القبيح يا من لا يؤاخذ من ولا يهتك الستر يا حسن التجاوز يا حسن التجاوز يا عظيم العفو يا واسع المغفرة يا واسع المغفره يا باسط اليدين بالرحمه يا باسط اليدين بالرحمه يا عظيم الصف يا كريم المن يا صاحب كل نجوى ويا منتهى كل شكوى يا مولانا ويا ربنا ويا سيدنا ويا غايه رغبتنا نسالك يا الله نسالك يا الله نسالك يا الله ان تعتق رقابنا من النار اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا وقرابتنا من النار يا واحد يا قهار يا رب العالمين اللهم أحنى مسلمين اللهم أحنى مسلمين وتوفنا مسلمين والحقنا بالصالحين غير خزايا ولا نا ولا مفتونين يا مقلب القلوب يا مقلب القلوب يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك ثبت قلوبنا على دينك ثبت قلوبنا على دينك يا مسرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين يا رب العالمين اللهم اشف مرضانا اللهم اشف مرضانا وعاف مبتلانا وارحم موتانا وانصرنا على من عادانا يا رب العالمين اللهم من على جميع أوطان المسلمين بالامن والرخاء والاستقرار يا رب العالمين اللهم ادم على بلاد الحرمين الشريفين امنها ورخائها وعزها واستقرارها يا رب العالمين اللهم احفظ امامنا وولي امرنا خادم الحرمين الشريفين وممتعه بالصحة والعافية وعلى أمور دينه ودنيا اللهم وأعز به دينك وأعل به كلمتك يا رب العالمين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحين اللهم إن لنا إخوة في العقيدة والدين مستهم الباساء والضراء وتسلط عليهم الأعداء اللهم انصرهم يا قوي يا عزيز يا رب العالمين اللهم انصرهم في سوريا وفي بورما وفي فلسطين يا قوي يا عزيز يا رب العالمين اللهم طهر المسجد الأقصى من رجس يهود اللهم قاتل الكفرة يصدون عن سبيلك ويُعادون أولياءك واجعل عليهم عذابك ورزك إله الحق يا رب العالمين اللهم اهد شبابنا واهد نساءنا واهد فتياتنا وأصلح اللهم قلوبنا وقلوبهم يا رب العالمين يا جواد يا كريم يا أرحم الراحمين اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فعفوا عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فعفوا عنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الله أكبر السلام عليكم رحمة الله السلام عليكم رحمة الله